بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علم غو شديد القوى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَاف قَوْسَيْنِ أَوْ أُذُنًا فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى فَتَمَرُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَتِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يُوسَى سِدْرَةَ مَا يُوسَى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 تَتَّبِعُونَ إِلَّا الْوَنَا وَمَا تَهُوَ الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَ أَغَمٌ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُنْشِطُ قَطَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى